The <laughs> first يا دي مكتوبة ليا ومشرفتي بالحياة نادي لها روحي البنية نعيش مع الممات انا والله ماذا بيا نقصنا في كل فكة جايرية شرقية والاغرقية طينية ومنينية يا دراملين في العدية البنات حمر خد ينوم كالوردات لنشوف نقل هذه يا رجل <تصفيق> واليوم نشوف البنات حمر خد ينوم كالوردات لنشوف نقل هذه يا <تصفيق> حال حلم وحدا جات ومشات حال من خطران طور فراك حال من وحدا جات ومشات انت قصورة تهابين عينية عظيمية لما فتو غالية في الحياة يا دمي ليا تكون كل في الحياه تجي روحي بني نعيش مع اللي مات انا والله مدى بيها الاصل تكون دائريه شرقيه ولا غربيه فين منينيا منين يا ترى منين الشكل يكون سمرا من لون من يا سمراء دي كانت درا سمرا من لون. دي كانت يقول الناس اللي عشق جنون كل محب في البحر تشن يقول الناس العشق تسون. اللي عشق جنون كل محب في البحر تشن ونحبك قلبي مخبيا بنيا اللي مكتوب عليها وشريك في الحياة بنيا اللي مكتوب عليها. كل شريكي في الحياة نجلى روحي في النية نعيش ما للممات أنا والله ما ذبيا من الأصل كونك جاهليا غير ميا ولا غير ميا بنية بنية يا درامي صل عليا ذاك النهار تبو دالي يندي رسار تحضروا حبابي كبار وصغار صلوا على النبي المختار. يحضر حبابي كبار وصغار صلوا على النبي بكثار وحنا حرين في الحريه يا اللي نخطوا الرياح في الحياه هي اللي مبدو بليه تكون فيك في الحياة يا دي لها روحي بالنية نعيش مع الممات انا والله ماذا فيها في الأصل كل جزائرية الشرطية واللغبية بنية ومنينية يا درامني منين عليك